في هذه اللحظات وهذه الجموع المؤمنة التي أقبلت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء صلاة المغرب لحظات قليلة تفصلنا عن رفع الأذان وهذه الجموع المؤمنة كما تشاهدون في ساحات المسجد النبوي رجالا ونساء كبارا وصغارا من كل البلدان الزائرون لمسجد نبيهم وحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين يعيشون اللحظات الإيمانية. في هذا المسجد المبارك المؤذن أحمد العنصاري يرفع الآن أذان صلاة المغرب من المسجد النبوي الشريف الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا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 اشهد ان محمد رسول الله حي عنا حي على الفنا